والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر انا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا نبوا المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوا خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحبا فقالوا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِهِ ضَلَالَهِ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَانَاتِ رَبِّي وَأَنصَحْ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لُّنذِرَكُمْ لِّئَلَّا تَفْعَلُوا وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَجَيْنَا هَٰؤُلَاءِ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِنَّ عَادِ نَخَاهُ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة اننا لنراك في سفه واننا لنك من الكاذبين قال الملأ الذين كفروا من قومه ان نَنرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ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 وزادكم في الخلق بسقه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا أَتَنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَب بِكُم رِجْسُ وَظَرْبَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَب بِكُم أتجادلونني في السماء سميتها سميتها أم تغابكم ما نزل الله؟ ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانجيناه والذين معه برحمه من وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ